بسم الله الرحمن الرحيم يا أخي السلام عليكم عليكم السلام أرجوك أود أن أخذ من وقتك دقائق معدودة هل تطفئ محرك السيارة؟ يا أخي إن قدر الله قدر الله ماضي على الصغير والكبير لكن على أي حال سؤال كم تسببت الحوادث وفيات وإصابات وإعاقات. سؤال كم خسرنا من شباب؟ سؤال كم ترملت من نساء؟ سؤال كم تجتما من أطفال؟ سؤال كم تسبب متهور بسرعته وعدم مبالاته في فقد كثير من الأبرياء؟ سؤال كم تسببت الحوادث في إعاقات مستديمة لكثير من الشباب والشيب؟ إحصائية في عام 1417 عدد الحوادث. مئة وخمسة وثلاثين ألف وثلاثة وستون. إحصائي. عدد الإصابات خمسة وعشرون ألف وثمانية وسبعون. إحصائي. عدد الوفيات ثلاثة آلاف ومائة وواحد وثلاثين. إحصائي. عدد الحوادث مئتين وسبعة عدد الإصابات مئتين ألف. عدد الوفيات أربعة آلاف. السرعة الجنونية وعدم المبالاة مخالفة الأنظمة تسليم السيارة لصغار السن أيها المفحب إذا لم تستح تصنع ماشئ الموعد بعد غد ولكن عبد الرحمن مريض ثم عبد الرحمن مات قال لي عبد الرحمن مات كيف وهو منطلق إلى المنزل ليلة البارحة بسرعته الجنونية ارتطم بسيارة أخرى عند أحد التقاطعات ثم حمل إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة وكان الموعد في المقبرة لا عند الخياط لقد ألبس الكفن وتركته بالعين حوادث, حوادث على, الطريق على الطريق هؤلاء هل نتركهم يموتون كما مات عبد الرحمن والجواب لا لن نتركهم لن نتركهم كيف نتركهم وأمامهم قبر ونار وعذاب وماذا نفعل لن نتركهم وقد هدانا الله هناك كتاب وشريط وبيننا وبينهم نصيحة صادحة حوادث انفجر الإطار الخلفي لسيارتنا من شدة الحرار حوادث تتجه نحو شاحنة الأقبلة علينا حوادث لم يبقى على الموت إلا لحظة تقم بسيارة الأخرى عند أحد التقاطعات. حوادث أغنطت عيني بانتظار الاصطدام ثم فتحت عيني سقطت سيارتنا في خفرة على جانب الطريق حوادث على الطريق حوادث على الطريق حوادث على الطريق مؤسسة ركن الإصدارات للإنتاج الإعلامي والتوزيع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 فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم صغارا وكبارا أهلا بكم رجالا ونساء أهلا بكم في ليلة عنوانها حوادث على الطريق عناصر اللقاء ستكون كما يلي بعد الحمد وقبل البداية تحية ثم السيارة نعمة أم نقمة ثم أرقام وإحصائيات ثم ما هي الأسباب ثم حوادث على الطريق الحادث الأول حادث قبل العيد والحادث الثاني من لم تعلمه المواعو أدبته الحوادث الحادث الثالث في ذمة الله الحادث الرابع الملتقى الجنة فقبل البداية هذه تحية إذا طلعت شمس النهار فإنها أمرت تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل وأنعم على الصحب والإخوان والولد والأولاء دعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا وسائر من للسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو حق مقدم أولئك أتباع النبي وحزبه ولولا ما كان في الأرض مسلم ولولا هم كاد التميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هموا ولولا هموا كانت ظلاما بأهلها ولكن هموا فيها بدور وأنجموا أولئك أصحابي فحيا هلا بهم وحيا هلا بالطيبين وأنعموا أحبتي إن نعم الله لا تعد ولا تحصى. فقد أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطمة فله الحمد كله، وله الشكر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله هذه السيارات التي ننتقل بها من مكان إلى بكان هذه السيارات التي ننتقل بها من مكان إلى مكان في يسر وسهولة نعمة من نعم الله علينا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 قالوا أن يخلق من الوسائل التي يركبها الناس في الجو والبر والبحر ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم ومن هذه الوسائل السيارة فمنافعها كثيرة ومصالحها وفيرة حتى صارت في هذا العصر من الضروريات بحيث لا يستغنى عنها في قضاء الحوائج وتحقيق المصالح فالواجب علينا أن نشكر. فالواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة. ومن شكرنا له سبحانه ألا نستخدم هذه النعمة في أغراض سيئة أو نسيء استعمالها أو نستعين بها على فعل المعاصي والذنوب. قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لقد استعمل بعض الناس هذه السيارة في أغراض سيئة. والوصول إلى معاربه السافلة، فصار يفر بها إلى البراري ليقترف ما تهوه نفسه بعيداً عن الناس وعن أيد الإصلاح، ويخرج بها عن البلد ليضيع ما أجاب الله عليه من إقامة الصلاة من إقامة الصلاة في وقتها، فهل يصح أن يقال لمثل هذا إنه شاكر لنعمت الله؟ وهل يصح أن نقول إنه سالم من عقوبة الله كلا؟ فهو لم يشكر نعمة الله ولم يسلم من عقوبته تفكر وقل لي بالله السيارة نعمة أم نقمة أحبتي كم سمعنا عن أولئك الذين ماتوا في حوادث السيارات وهم سكارى وبعضهم يسمع الغناء وبعضهم كان سائرا إلى أماكن فيها الخنا واللهو وما يكرهه الله تعالى أحبتي كم تسببت الحوادث في وفيات وإصابات وإعاقات كم خسرنا من شباب وكم ترملت من نساء وكم تيتمى من أطفال كله بسبب الاستخدام الخاطئ الاستخدام الخاطئ لاستيارة ومخالفة الأنظمة التي وضعت لحماية المجتمع كم تسبب متهور بسرعته وعدم مبالاته في فقد كثير من الأبرياء. كم تسببت الحوادث في إعاقات مستديمة لكثير من الشباب والشيب؟ يقول أحدهم: أصبت في حادث مرور. أصبت في حادث مرور منذ عشرين عاما بسبب السرعة الزائدة. أصبت إصابة في ظهري أدت إلى شلل كامل. وهكذا انقلبت حياتي رأساً على عقب، وتاهت أحلامي، وضاعت طموحاتي. أقول، ومثله كثير. فاعتبروا يا أول الأبصار، اسمع بعضاً من الأرقام والإحصائيات حتى تعلم أن الأمر خطير في إحصائيات لأعوام ماضية. عن عدد الحوادث وعدد المصابين والمتوفين في جميع أنحاء المملكة إليك بعض الأرقام في عام 1417 عدد الحوادث 135763 عدد الإصابات 2578 عدد الوفايات 3131 لاحظ أن النسبة في ازدياد في عام 1418 عدد الحوادث 153727 عدد الإصابات 28144 عدد الوفيات 3474 تأمن الزيادة عاما بعد عام في عام 1419 عدد الحوادث مئتين عدد الإصابات واحد عدد الوفيات 4.290 آلاف تأمل في عام 1420 عدد الحوادث مئتين عدد الإصابات 32.361 عدد الوصايات أربعة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعين والعدد في ازدياد ولم نستطيع أن نحصل على إحصائيات أكثر من هذا من هذا العام لكن كم نفقد من الشباب والشيوخ والأطفال والنساء والصغار والكبار أسباب هذه الحوادث السرعة الجنونية وعدم المبالاة مخالفة الأنظمة من قطع إشارات وغيرها أسباب هذه الحوادث تسليم السيارة لصغار السن الذين هم دون سن, دون, دون سن الرشد أولئك الذين لا يدركون قيمة السيارة ولا عظم المسؤولية كم نرى صغاراً يجبون الشوارع يمنة ويسرة مع أصحاب لهم يملؤون الشوارع بالتبحيط والمخالفات أين هو؟ الذي استرعاه الله الرعيم ومن آفات العصر التفحيط والتطعيس وما أدراك ما التفحيط وما أدراك ما التطعيس نعم من الأشياء التي أبتلي بها كثير من الشباب اليوم التفحيط في الشوارع العامة أو التطعيس على الكثبان الرملية وفي البراري ولا شك أن فيهما إثلافا للمال الذي بين أيديهم وهو السيارة وإتلافا للأبداني لأنه كثيرا ما, توقع ما تقع حوادث بسبب هذا التبحيث أو التطعيس يذهب الضحية السائق أو أحد الذين يركبون معه أو أحد أو أحد المارة كم قتل من أبرياء بسبب هذه التصرفات التي تدل على عدم المسؤولية وعدم وعدم المبالاة فتوى وقد بين علماؤنا حفظهم الله حكم التبحيق والتطعيس ومفاسدهما وأضرارهما على الفرد والمجتمع فقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم الصعود على الكثبان الضملية المرتفعة وهو ما يعرف بالتطعيس وهل يعد آتما من يشاهد ذلك فأجاب حفظه الله ورعاه أولاً المشاهدة تنبني على الفعل هل هو جائز أم لا فنقول خروج الشباب إلى البر على هذا الوجه ربما يفضي إلى المفاسد منها تركهم للجماعات في المساجد وبعدهم عن أهلهم ومنها أن فيه إتلافاً للمال لأن السيارات تثبت بهذا الاستعمال وهو إجبار السيارات على أن تصعد على كثبان الرمل وإذا تضررت كان في هذا إطلاف للمال وإطلاف المال لغير مصلحة شرعية دينية أو دنيوية محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال فأين العقول السليمة ثم يقول الشيخ رحمه الله ثم إني أسمع كثيرا من الناس يشكون من هذه السيارات حيث أنها تفسد الأرض والنبات ومعلوم أنه إذا كثر تردد السيارات على أرض بعينها فإنها ستتلف ويحصل في هذا ضرر على أهل المواشي وإذا تبين أن مثل هذا العمل مضيعة للمال وقد يكون سببا لأمور محظورة كان تشجيعه والخروج للتفرج عليه محرما لأنه إقرار للمحرم ومساعدة عليه وقد قال سبحانه وتعاونوا على البر والثقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويدلك أيضا على أن هذا العمل سفه أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يقوموا بهذا العمل أمام شرفاء الناس ووجهائهم لأنهم يستحون منهم وفي الحكمة القديمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح تصنع ما والحياء شعبة من الإيمان أخي الشر يا من خلقك ربك فسواك ورزقك وكساك وأطعمك وسقاك ومن كل خير سألته أعطاك ومع ذلك عصيت وما شكرت وأذنبت وما استغطرت تنتقل من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنب كأنك ستك... ستقلد في هذه الدنيا ولن تموت تبارز الله بالمعاصي والذنوب غافلا ساهيا عن علام الغيوب ليت شعري متى تتوب متى تنتهي وتتوب اسمع هذا الخبر حادثة. يقول أحد وحاية تبحيط أنا شاب أبلغ من العمر تلاتين سنة أمضيت تسع سنوات, منه... سنوات منها على كرسي الإعاقة بسبب التفحيط، حيث كنت أتباها بمقدرتي وبراعتي بقيادة السيارة وبينما كنت أفحط في يوم من الأيام أمام أحد المدارس سقطت سيجارتي سقطت سيجارتي من مدخنة السيارة فوقعت على قدمي وعندها اختل توازني فاصطدمت سيارتي وحصل لي ما حصل ولذلك أحذر الشباب من خطورة التفحيط الذي جنيت عاقبته إعاقة دائمة لي أحرقت زهرة شبابي ولن يبقى لي إلا رحمة الله جل في علاه مثله كثير فاعتبروا يا أولي الأبصار حوادث على الطريق الهدف من ذكرها العبرة والموعظة وإلا فالحوادث كثيرة وإلا فالحوادث كثيرة بالأمس القريب سمعنا عن حادث شنيع ذهب ضحيته مجموعة من الشباب السبب عدم المبالاة السرعة الجنونية إن نعمة العقل نعمة نعمة عظيمة يملكها كثير من الناس ولا يستخدم ولا يستخدمها ولا يستخدمها إلا قليل تعالوا نسمع هذه الحوادث ثوب العيد حادث قبل العيد يقول صاحبنا أيام العشر الأواخر من رمضان بدأت تنقضي والعيد قاب قوسين أو, أو أدنى لا أعرف أين سنذهب وأنا أنتظر صديق الطفولة ولكن كالعادة الجزء الأكبر من وقتنا نقضيه في جولات بين الأسواق والتجمعات والشوارع وحين استقررت على مقعد السيارة بجوار عبد الرحمن سألني هل جهزت توبا جديدا لقد أقبل العيد قلت له لا قلت له لا قال ما رأيك نذهب للخياط الآن سألته متعجبا وأنا أهز رأسي بقي ثلاثة أيام أو أربعة على العيد أين نجد الخياط الذي يسابق العيد ويختصر الأيام لم يجبني وانطلق بالسيارة بسرعة جنونية كأنه يسابق الزمن حتى توقف أمام محل للخياطة الرجالية سلم صاحبي على الخياط بحرارة فهو يعرفه فهو يعرفه منذ زمن طويل ثم قال له نريد أن نفرح نريد أن نفرح بالعيد ونلبس الجديد وحك الرجل وأجاب وهو يرهبث على كتفه. كم بقي على العيد يا عبد الرحمن لماذا لم تأتي مبكرا أجاب عبد الرحمن وهو يهز يده بحركة لها معنا سنزيدك في الأجرة المهم أن ينتهي بعد غد وأعاد الموعد مرة أخرى بعد غد وأنا أرقب المفاوضات الشاقة إذا بصاحبي يدفع جزء من الثمن وهو يردد ويؤكد الموعد بعد غد لا تنسى الموعد ثم انطلقنا بسيارتنا نجوب الشوارع بلا هدف وهذا حال كثير من الشباب انطلقنا بسيارتنا نجوب الشوارع بلا هدف حتى قبيل الفجر ما كأنه رمضان وما كأنه العشر الأواخر من ليالي رمضان ونحن لاهون ساهون غافل مضت الليلة كاملة لم نذكر الله عز وجل فيها ولا مرة واحدة ربما إنها ليلة القدر حياة لا طعم لها وسعادة لا مذاق لها ولجنا من المعاصي كل باب وهتكنا منها كل حجاب وحسبنا الأمر دون حساب إظهار للسرور والسعادة وضحكات تملأ المكان ولكن وضع تحتها خطوط في القلب هم وغم والنفس تحلق بها حسرات ويحيط بها نكد دليل البعد عن الله افترقنا قبيل الفجر يجمعنا الليل والسهر والعبث نلتقي على المعاصي تجمعنا الذنوب نوم طويل يمتد من الفجر حتى العصر صيام بلا صلاة وصلاة بلا قل ساعة الصيام التي أستيقظ فيها قبل المغرب كأنها أيام أقطعها بالمكالمات الهاتفية العابثة وبقراءة الصحف والمجلات وغيري يختم القرآن مرات ومرات وأنا أنتظر موعد أذان المغرب حدثني بالفاتفي أحد الأصدقاء وصوته متغير وقال أما علمت أن عبد الرحمن مريض قلت له لا مساء البارحة كان بصحة وعافية كنت أنا معه قال إنه مريض فأدرك صاحبك انتهت المكالمة والأمر لا يعني لي شيئا سوى معلومة غير صحيحة والمؤذن يرفع أذان العشاء إذا بالهاتف يناديني رفعت السماعة إنه الشقيق الأكبر لعبد الرحمن قلت في نفسي ماذا يريد هل سيؤنبني على ما أفعله أنا وعبد الرحمن؟ أو أن أحدا أخبره بزلة من زلاتنا أو سقطة من سقطاتنا، ولكن أكان صوته منهكا مجهدا وعباراته تقطع الحديث. أخبرني بالخبر. قال عبد الرحمن مات. قال لي عبد الرحمن مات. بهت ولم أصدق. لا زال أمامي أراح. وصوته يرن في أذني كيف مات؟ قال لي. وهو منطلق إلى المنزل ليلة البارحة بسرعته الجنونية ارتطم بسيارة أخرى عند أحد التقاطعات ثم حمل إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة ظهر هذا اليوم أذني لا تصدق ما تسمع لا زال لا زال لا أزال أراه أمامي نعم أمامي بل اليوم موعدنا لنذهب إلى السوق الفلاني بل غدا موعد فيها العيد موعد موعدك بالعيد غدا أيقضني أخو عبد الرحمن من غفوتي وهز جوانحي وأزال غشاوتي كانت على عيني عندما قال سنصلي عليه الظهر غدا أخبر زملائك انتهى الحديث تأكدت أن الأمر جد لا هزل فيه وأن أيام عبد الرحمن قد انقضت آمنت بأن الأمر حق وأن الموت حق وأن موعدنا غدا هناك في المقبرة لا عند الخياب لقد ألبس الكفن وترك ثوب العيد لقد ألبس الكفن وترك ثوب العين تسمرت في مكاني أصبت بتشتت في ذهني وبديوار في رأسي قررت أن أذهب إلى منزل عبد الرحمن لأستطلع الخبر وأستوضح الفاجعة. وعندما ركبت سيارتي فإذا شريط غناء في جهاز التسجيل هذا الغناء الذي أفسد قلوبنا وجعلها أقسى من الحجارة أخرجت الشريط ورميته من السيارة فانبعث صوت إمام الحرم من المذياع يعطر المكان يعطر المكان بخشوعته وحلاوته أنصدت بكل جوارحه وأرهفت سمعي كأن الدنيا انقلبت والقيامة قامت والناس تغيرت. أوقفت سيارتي على جانب الطريق. أستمع إلى القرآن وكأني أستمع إليه لأول مرة في حياتي. وعندما بدأ دعاء القنوت، كانت دمعتي أسرع من صوت الإمام. رفعت يدي أستقبل تلك الدموع. يا الله ما أجمل الدعاء! ما أجمل الخضوع والخشوع واللجوء إلى الله يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرانياط عروقها والمخ في العظام النحل اغفر لعبد ثاب من ذلاته ما كان منه في الزمان الأول أخذ قلبي يردد صدى تلك العبرة وبارقة أمل أقبلت خلف تلك الدموع أعلنت ثوبة صادقة بدأتها بصحبة طيبة ورفقة صالحة ودعنا عبد الرحمن في اليوم التالي وانطلقت أنا في طريق الهداية مع رفقتي الصالحة من كرهتهم بالأمس هم أحب الناس إلي اليوم من تطاولت عليهم بالأمس هم أرفع الناس في عيني اليوم من استهزأت بهم في الأمس هم أكرموا الناس عندي اليوم كنت على شفا جرف هار ولكن الله رحمني مع الرفقة الصالحة هدأت نفسي وأطلت سعادة لا أعرفها وانشراح في وعلى وجهي سكينة ووقار زينتها تلك اللحية التي بدأت تنمو وتكبر على وجهي يا الله ما أجمل السنة وما أجمل الاتباع فجئت الخياط بعد حين وسألته عن ثوبي سأل عن عبد الرحمن قلت له مات أعاد الاسم مرة أخرى قلت له مات بدأ يصف لي عبد الرحمن ويصف لي سيارته وكلامه قلت نعم هو لقد مات وعندما أراني ثوبه بدأت بدأت أسترجع الذكريات. هل حقا مات ثوبي بجوار ثوبي، ومقعدي في السيارة بجوار مقعده، ولكن بقي لي أجل وعمر لعلّي أستدرك ما فات. حمدت الله على الثوبة والرجوع والأوبة، ولكن بقي لنا إخوة كثير مثل عبد الرحمن. يعيشون في غفلة لا يزال على أعينهم غشاوة ويعلو قلوبهم رانو المعصية هل نتركهم؟ هل نتركهم يموتون كما مات عبد الرحمن؟ عبد الرحمن الذي كان يؤمن أن يلبس ثياب العيد ذهب ولبس الأكفان بدل الثوب الجديد لا لن نتركهم لن نتركهم كيف نتركهم وأمامهم قبر ونار وعذاب كيف نتركهم وأمامهم أمور وأهوال وصعاب لن نتركهم وقد هدانا الله هناك كتاب وشريط وبيننا وبينهم نصيحة صادقة حوادث على الطريق حادثة ونصيحة من لم تعلمه المواعب أدبته الحوادث يقول صاحبنا كنت شابا غافلا عن الله بعيدا عنه غارقا في لجج المعاصي والآفان فلما أراد الله لي الهداية قدّر لي حادثاً أعادني إلى رشدي لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم قدر الله لي حادثاً أعادني إلى رشدي وإلى صوابي وإليكم القصة في يوم من الأيام وبعد أن قضينا أياماً جميلة في نزهة عائلية في مدينة الدمام انطلقت بسيارتي عبر الطريق السريع بين الدمام والرياض. ومعي أخواتي الثلاث وبدل أن أدعو بدعاء السفر المأثور استفزني الشيطان بصوته وأجلب علينا بخيله ورجله وزين لنا سماع لهو الحديث المحرم لأظل ساهياً غافلاً عن الله لم أكن حينئذ أحرص على سماع إذاعة القرآن الكريم أو الأشرطة الإسلامية النافعة للمشايخ والعلماء لأن الحق والباطل لا يجتمعان في مكان واحد أبدا، وكما قيل حب قرآن وحب الحاني في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان. إحدى أخواتي كانت صالحة مؤمنة، نحسبها والله حسيبها، ذاكرة لله، حافظة لحدوده، طلبت مني أن أسكت صوت الباطل وأستمع إلى صوت الحق، ولكن. أن لي أن أستجيب وقد استحوذ علي الشيطان وملك علي جوارحي وفؤادي فأخذتني العزة بالإثم ورفضت طلبها وقد شاركني في ذلك أختي الأخريتان وكررت أختي المؤمنة طلبها فازددنا عنادا وإصراراً وأخذنا نسخر منها قلت لها إن أعجبك الحال وإلا أنزلتك على قارعة الطريق فسكتت على مضض وقد كرهت هذا العمل بقلبها بعد أن أنكرته بلسانها وأدت ما عليها والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها وفجأة وبقدر من الله سبق انفجرت إحدى عجلات السيارة ونحن نسير بسرعة شديدة فانحرفت السيارة عن الطريق وهوت في منحدر جانبي فأصبحت رأسا على عقب بعد أن انقلبت فينا عدة مرات وأصبحنا في حال لا يعلمها إلا الله العلي العظيم فاجتمع الناس حول سيارتنا المنكوبة وقام أهل الخير بإخراجنا من بين الحطام والزجاج المتناثر، ولكن ما الذي حدث؟ لقد خرجنا جميعا سالمين إلا من بعض الإصابات البسيطة ما عدا أختي الصالحة أختي الصابرة أختي الطيبة لقد أصيبت إصابات بالغة وماتت من حينها لقد ماتت أختي الحبيبة التي كنا نستهزئ بها واختارها الله إلى جواره. وإني لأرجو أن تكون في عداد الشهداء الأبرار وأسأل الله عز وجل أن يرفع منزلتها ويعلي مكانتها في جنات النعيم أما أنا أما أنا فقد بكيت على نفسي قبل أن أبكي على أختي وانكشف عني الغطاء فأبصرت حقيقة نفسي وما كنت فيه من الغبلة والضياع علمت أن الله قد أراد بي خيرا وكتب لي عمرا جديدا لأبدأ حياة جديدة ملؤها الإيمان والعمل الصالح أما أختي الحبيبة فلا تكاد تغيب عن مخيلتي دائما أراها وأتخيلها وأذرف دموع الحزن والندم كم وجهت لي النصائح وكم دعت لي من الدعوات لقد كان موتها سبب لاستيقاضي وانتباهي من غفلتي أتذكر تلك الذنوب والمعاصي وأتساءل في نفسي هل سيغفر الله لي فأجد الجواب في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذه نصيحتي للغافلين هذه نصيحتي للمدبرين والمعرضين عن السرات المستقيم أقول من لم تعلمه المواعظ في الحوادث أفيقوا من غفلتكم واخذوا من غيركم العبرة قبل أن تكونوا لغيركم عبراه قال سبحانه تبشر عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم فراطاً مستقيم حوادث على الطريق في ذمة الله في ذمة الله يقول عبد الله في ضحى أحد الأيام ودرجات الحرارة عالية انطلقت أنا وزميل عمل لي إلى منطقة بعيدة في مهمة عمل وكان صاحبي يتولى القيادة وكنت بجانبه بين نائم ويقبان كنت أنبهه بسرعة المحددة كلما تجاوز ذلك كنا نستمع إلى شريط لأحد المشايخ وكان يتكلم فيه عن الجنة ونعيمها وقبل وصولنا إلى تلك المنطقة حدث ما لم يكن على البال ولا على الحسبان انفجر الإطار الخلفي لسيارتنا من شدة الحرارة وسبب انفجاره صوتا عاليا مما أربك صاحبي وأفقده السيطرة تماما على السيارة السيارة التي أخذت تسير بنا كسفينة بلا ربان تتقاذفها الأمواج وزاد الموقف شدة وسوءا حين تجهت سيارتنا إلى الطريق المعاكف وأخذت تتجه نحو شاحنة أقبلت علينا لم يبقى على الموت إلا لحظات لم يبقى على الموت إلا لحظات حينها مرت بخاطري أمور وذكريات تذكرت أمي التي ودعتها في الصباح على أن, أرجع في على أن أرجع إليها في المساء قلت في نفسي كيف سيكون حالها وهي تتلقى الخبر قلت في نفسي كيف سيكون حالها وهي تتلقى الخبر مر بي شريط حياتي الماضية في لحظات أخذت أردد باسم الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين أخذت أردد لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين أغمطت عيني بانتظار الاصطدام ثم فتحت عيني فإذا بسيارتنا قد مرت من أمام الشاحنة التي لم يكن بيننا وبينها إلا خطوة سقطت سيارتنا في حفرة على جانب الطريق وساد السيارة صمت قطعه أصوات الذين اجتمعوا حول سيارتنا. نزلت من السيارة وأنا أردد الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء والله ما كان بيننا وبين الموت إلا لحظات أما صاحبي فلم يستطع النزول من السيارة وانكب على وجهه باكيا من شدة الموقف وأنا أهدئ من روعا وبينما نحن على هذه الحال أقبل علينا شيخان كبيرا تزينهما لحم بيضاء وثياب قصيرا أخذوا يقبلوننا ويهنئوننا ويحمدون الله لنا بالسلامة ثم قال أحدهم لنا كلمات سأظل أذكرها ما حييت أبدا قال كنا خلفكم ورأينا ما حدث لكم رأينا كيف مالت بكم السيارة يمينا ويسارا ثم مروركم أمام الشاحنة ونجاتكم من الموت بأعجوبة لا أقول إلا أنكم كنتم في حفظ الله ورعايته لا أقول إلا أنكم كنتم في حفظ الله ورعايته، ولا بد أنكم صليتم الفجر في جماعة، فأنتم في دمة الله. ولا بد أنكم صليتم الفجر في جماعة، فأنتم في دمة الله. يقول عبد الله، قلت في نفسي الحمد لله. قلت في نفسي الحمد لله فأنا منذ سنوات طوال وأنا أحافظ على جميع الصلوات في المسجد وصلاة الفجر خاصة كم أشعر بالأمن والأمان والراحة والإطمئنان كيف لا وهي حفظ من الله وضمان سألت صاحبي، أين صليت الفجر اليوم؟ لم يستطع الإجابة توجه خلف السيارة، توضأ ثم صلى سبحان الله، سبحان الله لم يبقى على صلاة الظهر إلا قليل وصاحبي لم يصلي الصبح إلى الآن أي حياة هذا؟ وكيف سيكون حاله لو مات على هذه الحال؟ وفي ذمة من سيكون؟ إن صلاة الفجر تشتكي فجرا ومقاطعة من شباب المسلمين وشيبهم ونسائهم وأطفالهم. إنك لا تحزن أشد الحزن على حال الأمة. وهي تمر في أحلك الظروف وأشد المواقف وإلى الآن لم ترجع إلى ربها إلى الآن لم تراجع حساباتها لي فيك يا ليل آهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه أن التفت إلى الإسلام في بلد وجدته كالطير مقصوصا جناحا قال سبحانه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوه ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وقال سبحانه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أَفَأَمِنَ أَهْلُ القرى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يا رب عفوك يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه كم نطلب الله في ضر يحل بنا لما تولت بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا لما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطناه لأن الحافظ الله بشرى. أبشر يا من حافظت على صلاة الفجر وباقي الصلوات في الجماعة فأنت في دمة الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في دمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في دمة الله حتى يصبح قال أهل العلم في دمة الله يعني في حفظ الله ورعايته قالوا يعني اذا مات من يومه او ليلته دخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة البردان الصبح والعصر أبشر يا مصلي الفجر وباقي الصلوات في المسجد بالنور التام يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة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 يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين من أعظم صفاتهم النوم والتخلف عن الصلوات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس في النوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور النهوباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم مرتبتم. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فتية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير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 أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أبشر يا مصل الفجر أبشر جاء في الحديث المتفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليسة البدر فقال إنكم سترون ربكم إنكم سترون ربكم كما ترون في هذا القمر البدر إنكم سترون ربكم كما ترون في هذا القمر لا تضامون في رؤيته اسمع الثمن فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها الناظرة اسمع من أخبارهم في جنات ربهم فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزقهم تجري عليهم وتقسم إذاهم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنة لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جاهدا فيضحك فوق العرش ثم يكلم سلام عليكم يسمعون جميعهم بأذانهم تسليمه إذ يسلموه يقول سلوني ما فكل فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحمه فقالوا جميعا فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولى الجميل وترحمه فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله اكرم فيا بائعا هذا ببغض معجل كانك لا تدري بلا سوف تعنفه فيا بائعا هذا ببغض معجل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 اللهم زيننا بذينة الإيمان واجعلنا هدى مهتدين رسالة وإليك يا من آترت نومك على طاعة ربك رسالة رسالة إليك يا من آترت نومك على طاعة ربك أترضى أن تتصب بصفات المنافقين قال صلى الله عليه وسلم أتقلوا الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا رواه أحمد قال الله عنهم عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كثالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد لفوس به أترضى أن تكون مثلهم؟ أترضى أن تتصف بصفاتهم؟ أترضى أن تكون معهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أترضى أن تنظم إليهم؟ أترضى أيها المتخلف عن الصلوات أن تكون مثل هذا؟ سئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذني أترضى أن يكون هذا حالك كل يوم اسمع يا رعاك الله اسمع هذا الوعي دشدين لمن ينام ولمن تنام عن الصلاة فجرا أو عصرا أو أي صلاة من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غدات إنه أتاني الليل آتيني. وإنهما ابتعداني. وإنهما قال لي انطلق انطلق. وإني انطلقت معهما. وإنا أتينا على رجل متزعج. وفي رواية ملقا على قفه، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيتلغ رأسه، فيتدهده الحجر هنا، فيتدهده الحجرها هنا، فيتبع الحجر، فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود. فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله سبحان الله ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال احسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضا علت أصواتهم من شديد الألم قال قلت سبحان الله ما هذا قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما ما يسبح ثم يأتي إلى ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاح يعني يفتح فمه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع كلما ما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا قال قلت له ما سبحان الله سبحان الله ما هذا قال لي انطلق انطلق في آخر الحديث قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قال لي أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن وينام عن الصلاة المكتوب وأما الرجال والنساء العرام الذين في مثل بناء الثنور فهم الزنات والثواني وأما الرجل الذي أتيت, أتيت عليه يسبح في نهر من الدم ويلقم الحجر فإنه آكل الرباف فاتقلناه فاتق الله يا من تنام على الصلوات اتق الله يا من في عاقر الزنا والمومسات اتق الله يا من تأكل الأموال الربويات يا أيها الله على أعلى وجل اتق الله الذي عز وجل واستمع قولا به ضرب المثل ودع الهزل وجانب من هزل قال سبحانه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال عز من قائل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا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 وللدار الدار خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون فيا ساهيا, فيا ساهيا في غمرة الجهل والهواء صريع الأمان عن قريب ستندموا أفق قدن الوقت الذي ليس بعده سواء جنة أو حر نار تضرموا وبالسنة الغراء كمتكم متمسكا هي العروة الوزق التي ليس تفصموا وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض ماذا أجبتموا ماذا أجبتموا به رسلي لما أتوكم فَمَنْ يَكُنْ أَجَابَ سِوَاهُمْ سُوَفَيُخْزَى وَيَنْذَمُ وَخُذْ مِنْ ثُقَرِ الرَّحْمَانِ أعْظَمَ جُنَّةٍ لِيَوْمٍ بِهِ تَبْدُ عِيَانًا تَغْنِمُ وَيُنْصَبُ تَأْكِلُ جِسْرٌ مِنْ فَوْقِ مَتْنِهَا فهاو وَمَخْدُوشٌ وَنَاجٍ مُسَلَّمُ وَيَأْتِي إِلَى الْعَالَمِينَ لِوَعْدِهِ فيفصل ما بين العباد ويحكموا فيا ليس شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسموا فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم حوادث على الطريق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 ولكن على أي حال وأين سيكون المهدقة فحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى فيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم وقد دعموا أن الغريب إذا نأم وشطت به أوطانه فهو مغرم وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكم نداء نداء أخير احفظ الله يحفظ احفظ الله تجد متجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة هذا نداء إلى كل من تولى قيادة السيارة نقول عليك بالتأدى والهدوء والتأني وعدم التهور ففي التأني السلامة وفي العجل الندامة لا تخرع أخي ولا تتهور حتى لا تندم حينما لا ينفع الندم تذكر أن وراءك الصبية صغار وزوجك ضعيفة وأم عجوز وأب شيخ كبير كلهم ينتظرونك فعليك أيها العاقل الصبر والتفكر في العواقب تحمل الزحام تحمل التأخير عند الإشارات وغيرها فلعل في تأخيرك ما يكون خيرا لك تذكر عندما تسرع أو تقطع إشارة أو غير ذلك وصار معك حادث ما سوف يترتب على ذلك من أضرار مادية وروحية ما حكم مخالفة أنظمة المرور لقد وضعت هذه الأنظمة لضبط أعمال الناس وتحركاتهم ومنع الفوضى وحتى يكون المجتمع آمنا ومستقرا يعرف كل واحد من أفراده ما له وما عليه خاصة في هذا الزمان الذي ضعف فيه الوازع الديني عند كثير من الناس ولا يردعهم إلا النظام هذا ما أفتى به علماؤنا الكرام يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لا يجوز لأي مسلم أن يخالف أنظمة الدولة في شأن المرور لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره والدولة وفقها الله إنما وضع ذلك حرصا منها على مصلحة الجميع ورفع الضرر عن المسلمين فلا يجوز لأي أحد أن يخالف ذلك وللمسؤولين عقوبة من؟ وللمسؤولين حق عقوبة من يفعل ذلك ويردعه هو وأمثاله لأن الله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وأكثر الخلق لا يردعهم وازع القرآن والسنة وإنما يردعهم وازع السلطان بأنواع العقوبات وما ذاك إلا لقلة الإيمان واليوم الآخر أو عدم ذلك بالنسبة إلى أكثر الخلق كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وصي أخرى وأخيرة التزم بحزام الأمان فهو سبب بعد الله في تقليل وتخفيف الإصابة ولله الأمر من قبل ومن بعد ولكن اعقلها وتوكل ولا تغفل عن ذكر الله فلقد قال اذكروني اذكركم وما أحوجنا على الطرقات طويلة أو قصيرة أن نكون على اتصال مع الله حتى يحفظنا الله في الروحة وفي الجيئه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والأسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين أحبتي هذه السالة لكم من إخوانكم في مؤسسة الحرمين لا يخفى علي ولا عليكم حاجة الأمة اليوم إلى الدعم الدعم بالكلمة الدعم بالنصيحة الدعم بالمال فلنجعل لنا هدف أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ونبذل من أجل ذلك كل غالي وكل نفيس وإخوانكم في المؤسسة يقومون على مشاريع جديدة مكاتب ومؤسسات وقاعات لدعم الدعوة ودعم ودعم الدعاء قد تتكلف هذه المشاريع أكثر من عشرين مليون ريال وقد تم تسمية هذا هذا المشروع بوقف برد الوالدين فتبرع اليوم عنك وعن وعن والديك وعن المسلمين أستغفر الله أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ الجميع. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون ومن الذين هم, على صلات الذين هم في صلاتهم خاشعون اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وفقهم لما فيه مصلحة البلاد والعباد قيض لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه وتذكرهم به إذا نسوه اجمع شملنا وحصفنا أصلح ذات بيننا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمع ونذكركم بأن كافة حقوق هذا العمل محفوظة لدى مؤسسة ركن الأصدارات رقم الهاتف 8 واحد ثلاثة 3 ثلاثة 2 رقم الناسوق 8 4 6 6 0 البريد الإلكتروني t والسلام عليكم يلي, ورحمة الله وبركاته متجاهلا خطر الطريق لا تسرعن فإن هذا لا كم قد خسرنا من شباب كم قد فقدنا من حبيب كم قد خسرنا من شباب, شباب كم قد فقدنا من حبيب كم قد خسرنا من شباب كم قد فقدنا من حبيب كم ضيعت تلك الدروب شبابنا هل من مجيب كم ضيعت تلك الدرووف شبابنا، هل من مجيب؟ أيك من خسر الحياة بلا وذكى عليه الأهل والأخو؟ أرأيت من خسر الحياة بلحظة وبكى عليه الأهل والأخوى الرفيق ورمت به أهواءه في حتفه وغدا بحفرته هناك بلا صديق ورمت به أهواء في حتفه وغدا بحفرته هناك بلا صديق وحرقتي, وحرقتي, وحرقتي وحسرتي, وحسرتي وحرقتي, وحرقتي Vapaa! Vapaa! Vapaa! Vapaa! Vapaa! Vapaa! Vapaa! Vapaa! Vapaa! Vapaa! Vapaa! Vapaa! Vapaa!